متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء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 وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأمّ الزبد فيذهب جفاء، فأمّ الزبد فيذهب جفاء، وَأَمَّ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ。